فَإِذَا لَقيتَُُّذينَ كَفَروا فَظر بَِّ قَاب حتىََّ إِذَا أَسْخَن تُمُوهمْ فَشُدُّ الْوثَقَ فَإَِّ مَن نم ضَعْدُ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 Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yadkhuluhum al-jannata arfaha lahum ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yanṣurkum wa